والهدن والرفة خصف الاله الوحيد بعد ايام هيتدى الصوم الكبير The beginning of the land الصوم الكبير يعني land كل اللي بيتهدد وأقول لكم شوية كلام عن الصوم عن كيف يمكن ان يكون صومكم صوم مقبول وصوم مبارك وكيف يمكن الاستفادة من الصوم لتغيير الحياة الى افضل لان يوجد الثوم باطل او غير مقبول ويوجد الثوم روحي لي ما بيستطرش منه الانسان وكثير من الناس صاموا دون ان يكون لهم هدف روحي إلا أمور قصة بالأكل وخيصت على كده ودون أن يكون لله نصيب في صومهم وفي بعض الناس صاموا لمجرد العادة أو لمجرد تنفيذ الوصول ولكن لم يسلكوا في الصوم بطريقة روحية الصوم كما قال الكتاب المقدس قدسوا ثوما نادوا باعتكاب قدسوا ثوما أي إن الصوم يكون صوم مقدس روحاني ينتفع به الإنسان روحيا يا ما مر عليكم أصوام من هذا النوع وكلكم ناس مباركين وبشتنفذوا الوطاية وصمتوا الصم الكبير بتاع السماء اللي فاتت واللي قابليها واللي قبل اللي قابليها فهل تغيرت حياتكم الى افضل ولم تزي منتو الصبع نصف الصبع الخطايا نفس الخطايا النصائص نصف النصائص بما استفدتوش عجبنا الصوم غلطة كثير من الناس أن الصوم بالنسبة إليهم يتعلق الجسد فقط لكن الصوم أصله صبيلة روحية مش مجرد صبيلة جسدية صبيلة روحية يعبر الجسد عنها مش مجرد صبيلة جسدية شئيه اللي يجعل الصوم صبيلة روحية بالنسبة لكم أول حاجة من رواح يعني الصوم بد أن يرتب بالشوبة الصوم بدون شوبة هو صوم غير مقبول الصوم غير شوبة صوم غير مقبول وهو مجرد عمل جسدي لم تشارك الروح والله ربنا كان لديه دخل فينا يبقى إذا أردت أن يكون صومة مقبولا لازم أن يقترم بالتصوبة كمقدمة للصوم الكبير ثم نصوم لنوى وأهل لنوى لما صاموا كابش كابش وتركوا الشر اللي كان عندهم وبيقول الكتاب فلما رأى الله أنهم سرقوا أعمالهم الشريرة ندم الله على الشيء اللي كان يفعله يوما ولم يفعله إذا أهم حاجة في خلاص من كانت هي الصوم والصوم كان تعبير عن هذه الندم فإنك هتبخذي الصوم الكبير والصوم الكبير ده أقدس صوم في السنة وأقدس أيامه وإسبوع الألام فلازم كتوب يعني إيه انظر إلى نقطة ضعف التي في حياتك أنت بتضعف إيه جايز تكون ناشي كويس في كل, كل حدى معدى نقطة واحدة بعيدة هي دي اللي تركز عليها والسوق في نقطة فيها جاي تكون مستمرة في كل اعتراقات سأترف ويقروا لك الحل وترجع للنقطة برضو دي ذاتها وتأترف بيها مرة تانية ومرة تانية ومرة رابعة ولسه أعدالك ابحث عن نقطة في الحياة وحاول انه انت وكل واحد عارف ايه نقطة الضبع اللي عنده في واحد مثلا نقطة الضبع اللي عنده الغضب يغضب بسرعة يتنبغ يبقى مهما عمل واعداله الغضب دي يبقى مستفادش يركز على نقطة الغضب يجيب الآيات اللي عن الغضب ويقولها يقرر عبارة لان غضب الانسان لا يصنع بر الله يقول في قلبه من غوة ما قاله بعض القديسين ولو أقام الغضوب أمواتا فما هو مقبول عند الله ولا عند الناس جاي واحد تكون نقطة الغضب اللي عنده ما في السيرة. يمشي كتيرة فلان وفلانة وفلان عمل وفلان عملت ومش يخلص. يحاول انه يركز على النقطة دي يحط اقصاد الآية اللي بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا بالدينون التي بها تدينون تدانون بالكيل الذي به تكيلون يقال لكم ويذا جائز واحد تكون نقطة الضغط عنده قطايا اللسان لدينا يخرج اللسان وقطايا دي اللسان دينا مرة كلمتكم عنها يمكن ولا ستين غلطة قلناها يشوف ايه خصايا اللسان اللي عنده ويحاول يبطل يضع امامه في الصوم الاية التي تقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية جايز يكون صوته عالي يقول ابطل املو جايز واحد يكون الخطية السبت عنده كسر في الكلام في التليفونات يمسك التليفون ويتكلمه ما يبصل في كلامه وهو مش عارس اللقصاده ووقته فاضي ولا مش فاضي ده في عيان كلام ده يرجع الدروس مع بعض في التليفون والاجابات يعني التليفون ده بقى حاجة كده يحاول يبطل دي ما يقولش دي خصية بسيطة ما يقولش دي ما فيش خصية من الوصايا في الكتاب المقدس تتكلمت على التليفونات لا فيه ومش بس التليفونات في اي حاجة جايز واحد يكون نقطة الضعف اللي عنده القتوة القتوة في الاحكام القسوة في بعمل اولاده القسوة في بعمل السلامينه القسوة في كل حاجة في الشغل يحاول يبطل القسوة جايز تكون عند الواحد عادة من العادات غلط زي انسان باستدخين مثلا يحاول يبطل لي اي عادة ابنان لازم يبصله ويشوف الآيات اللي تخصت تخصت نقطة الضعف ويكرر ويبكت نفسه ويجعل نقطة الضعف دي موضع للصلوات يقول لي يا رب نجيني من الخطيئة دي ودية ودية يا رب انا مش قادر على نفسي لكن انت تقدر علي وعليك وتقدر تسوّبني يا رب فأسوق زي ما قال الأشياء اقاش زي ما قال ارمية في ارمية واحدة ثلاثين ثمانتاشر قال ثوبني يا رب فاقتوب خلي حكاية الدوبة تكون نقطة بارزة ومهمة في صمك وقل لو انا صمت وتعبت نفسي وبصلت اكل كذا وكذا وكذا وكذا وكله ولماذا عند الخطيئة داية يبقى كل ساعة بدراء على ما فيش. دي نقطة في نقطة تاني في مسألة الصوم والتدريبات الخاصة بيه تدريب مقاوبة الوقت الضائع جايز واحد كتير من وقت ضايع على ما فيش اما وقت ضايع قصاد التلفزيون او قصاد الراديو او في قرية مجلات او وقت ضايع في زيارات او وقت ضايع في احاديث ملهاش لازمة او وقت ضايع في تسليات برضه ملهاش لازمة فمفروض انك تطاوم هذا الوقت ضائع لأن وقتك ذا هو جزء من حياتك فلا تضيع حياتك وقتك ذا جزء من حياتك فلا تضيع حياتك فاول ما تضيع فيه وقتك حاول في فتر الصوم انك تشغل وقتك بشيء مفيد تشغل وقتك بشيء مفيد فتنقذ هذا الوقت من الضياع. خلي كل وقت يمر عليك في التيام الكبير يكون للب... للبنيان يكون للمنفعة المنفع أيك اي ايا كان سواء منفع روحية او منفع عقلية او منفع في خدمة الاخرين او اي حاج ايجاديا يعني ما تخليش ايام الصوم كبير وقتها زي اي وقت ثاني. إن كان ديارات بتزورها وتاخد وقت كله وما تستفدش بل جاي تنضرر في ما تستفد في الناس ابعي على الحاجات الكتاب يقول خدسه ثوما ناجوا باعتكاج يعني ما تخليش وقتك سايب وحياتك سائبة بهذا الشأن في الصوم أيضا نقطة مهمة لكي يكون الصوم روحيا ان يرتبط السوم بالصلاة بالعذاب بالالحان بالترديد بالأكبر ولا لاحظتم او ستلاحظون أو في الخسنة في الصلاة الكبير في السوم الكبير دائماً أقول السوم والصلاة كذا السوم والصلاة كذا السوم والصلاة كذا الصوم لأن ما دام الصوم يكون صوم روحي لازم يكون مرتبط بالصلاة حاول ان صلواتك تكون في الصوم أزيد من الوضع ص من الوضع عاديها طبعا قوانينك في الصلوات السبع صلوات وديها إن أدرتك في أشياء مهمة لابد إنك أنت تصليها ولو بتدريك للي ما بيصليه يعني مثلا جايك لصلاة النوم وعندك عدد من المزامير ومن القطع والحاجات دي حاجات كتيرة وإنت ما لكش نفس تصليك ما انت لازم تضغط على نفسك عشان تصلي تقول لي تب والصلاة اللي بنغير النفس دي ليها فايدة لا ما هو انت لما تضغط على نفسك في الصلاة هتجد نزة في الصلاة فبعد كده تصليها برغبة وتجد الصلاة متعة روحية ليك لكن ربما لا تتسدق بالمتعة الروحية لكن فاصل ليك زي واحد ما سنين يجي ساعة النوم وعايزي نام ومثقل بالنوم فيقول صبا لاش انا مش قادر اصلي اقول شبتة بسيطة ولا اقول ايه اقول مزموط اي مزموط من الاعناق صرف اليك يا رب يا رب السماء صوفي تلقى السجد سجد سجد تقول له اقول قطعة من القطعة هو زى انا عكيد ان اقف امام الديانة العاجل المرعوب ومرتعد من اجل قص الزنوبي لان العمر من في الملاهي الثوب الزينونة لكن توقي انسك تلقى انسك السجد سجد تقول له اقول اي حاجة اقول تحريك اقول يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم وكل ايام حياتنا ان كان بالقول او بالفعل او بالكفر او بجميع الحواد اطفع و اقول لينا اتدرج في الصلاة انه كنتش قادر في طل الصلاة كلها اتدرج قليل بقليل لغاية لما توصل السنوات بس بتاع الساعات السابعة مش كفاية في الصوم الكبير اتضرب انك انت اصلي حتى وانت ماشي وانا ماشي يعني اعمل حسنة لأ ماشي حسنة انا اصب بالصلاة السنوات القصيرة الخاطفة كده يعني انت ماشي تقولي يا رب بارك هذا اليوم يا رب ما تسمح لي ان انا اخطئ اليك هذا اليوم وباركك يا رب يا يسوع المسيح وبارك اسمك اشكرك على احسناتك اللي مش هتعملك حد اصطلق السيارك اتدرب على الصلوات الخطيرة حتى انت ماشي حتى انت قاعد واصل الناس ما بايز انت قاعد واصل الناس والكلام مش كلام روحي وهتجد ودانك معاهم أو لسانك معاهم فانت أستعب ودفع الناس اذا كانوا مش قادر تنشي وانت قاعد معاهم اي صلاة تقول اي صلاة تقول له صلي ونقعد وربنا يقبل ونقعد لا يقبل في الحالة دي ليك أوقات تنية خط فيها في خشوع وتزجد لكن في الوقت دا ونتعب في الناس والجو مش أكبر علي انا حذبك ربك تصلي وانت قاعد وما يجرى لاش حاجة دي بنقول عليه إيه؟ حتى ان ما سنبساش صالة تقول حذب القلب مع الله انك تحفظ قلبك مع الله انك توجد في الشدر الالهي لكن مش روضة الناس ومش عجبت في اللي. القعدة والصلاة يقول يا رب لماذا كثير الذين يحزنون كثيرون قاموا علي كثيرون المزمور الثالث لا ما تخلش صلاتك إدانة للآخرين انت تصل الصلاة كويسة أي مزمورا صلي قبل مسألك وطبعا قبل ما تقعد تتكلم صلاه النوم لكن ترقد على السرير مسيق لك النوم على طول في وقتها يمر عليك من ان تحط راسك على المخده وقت ما تنام جاي عقلك يسرح في اي حاجه وما نضمنش يسرع في ايه فانت تحط راسك على المخده وتقول اشكرت يا رب تقول نشكرك يا مليك للمتحن لأنك ما نحصل لأن نعظر هذا اليوم بالسلام وقتين جنة المساء شاكرين تقول لي تبدأت حليل رزول وقل لي بزي بعض الكله مش المهم انك انت تحفظ قلبك ربنا قبل ما تناه فكّر في اي حاج ان لقيت نفسك مكسوف انك تصلي وانت نايم هو مش عيب انك تصلي وانت نايم هو العيب انك منين ما تيجي تصلي تروح تنام لا لكن لما تكون نايم طبيعي وتصلي ده كويس طب ايه دليل على كده الدليل على كده قول داود النبي كنت اذكرك على تراشك وفي اوقات الاسحار كنت قرأت المكس ان لقيت دميرك مش عايز انك تصلي انت بتفكر في اي حد روحي امت في من الايات واتأمل فيها وادى نائم اسمع على نفسي بعض من محفوظات الروحية حاجات كثيرة هتقدر انك انت اصدق ان لقيت نفسك مش قادر تصلي تصلي وقول العبارة دي قول اعطني يا رب الرغبة في الصلح اعطني يا رب الرغبة في الصلح خلي قلبي يتمسك بيك خليني افتكر في كل وقت انت فكرك الصلح اذن كانش بالنحو اذن كانش بالنزمير ربنا مش اقبله قول زي ما انت عايز الصلاح العادية الحلبية اللي ليس فيها تصنع ولا تسميع اديني يا رب الرهب ان انا اصنع اديني الكلام اللي اقوله في الصلاة منص السلاميز قاله للرب ده كده علمنا يا رب ان نطلب فبرضه اقوله كده علمني ان تطلب اعطني ما اقوله لك في الصلاة السيامة الكبير ايضا دخل عناصر في صلاتك كلها زي مثلا الصلاة من اجل الاخرين الصلاة من اجل الاخرين يا ما في ناس بيقبلوا الواحد يقولوا استكدنا الصلاة يقولوا ايو ربنا يكون معك وما تستكروك درب نفسك انك تصلي من اجل اللي قالوا لك استكدنا في صلاتك وتصلي أيضا من أجل الآخرين من كل نوع تصلي من أجل المرضى اللي انت تعرف عنها. تصلي من أجل المرضى بأمراض خطيرة وصعبة من أجل المرضى بالسرطانات من أجل المرضى بالفشل الكبدي والفشل الكلوي من أجل الناس اللي عايزين لهم عمليات خطيرة صلي. صلي لأجل الآخرين صلي لأجل التميسة صلي لأجل الخدمة صلي لأجل المشاكل اللي بنعيش فيها كلنا أو اللي بيعيش فيها أصحابك أو جرباتك أو معرفتك اللي أحد أو من أجل المحتاجين أو صلي من أجل المنتقلين اللي توصفه وتقول يا رب نيح نفسه اجعل الصلاح هي. اول عمل ليه في اليوم واخر عمل ليه ت besar ليه تدريب الصلاة مهمة جدا في الصوم الكبير تدريب الصلاة مهمة جدا في الصوم الكبير قلوا انا بسل طبيعي لا زورتها درجة في الصوم الكبير زورتها درجة في الصوم الكبير لقد من الاشياء المفيدة في الصوم الكبير تدريب الحج خد التجريب ذلك تحفظ ايات من الخيار تحفظ ايات تحفظ مزامية تحفظ قطع من الاجبيع او تحليل تحفظ الحان، كله مفيد واللي تحفظه اجعله مجال للصلاة او مجلس امول مجلس صلاة او مجلس امول ده لو حفظ كل يوم ثلاث ايات بس من العز على الجبل لا يمضي الثوم الكبير الا لو تكون هشفت على الجبل كله. احفظ مثلا الكلام اللي قيل عن المحبة في كورنثوس الأولى 13 احفظ الكلام اللي قيل عن الجهاد الروحي في أسس الستة احفظ المعاني الروحية الجميلة التي قيلت في روميا 12 او في تسالونيكي في الأولى 5 حاجات كتير احفظ اشعر ان السون الكبير لم يكن أيام عادية مثل باقي الايام انما ايام لها برنامج قوي خاص غير بعية الايام تدريب الحفظ تدريب كوي في كبير أيضا ضع لنفسك برنامجا في القراءة في القراءة الروحية او في القراءة الدينية عموما او في قراءة سير الاجتسين بالذات يمكن سير قديس السوبة او سير المجاهدين الكبار قراءة خلي لك قراءة روحي هايدي يوم فالصيام الكبير ينتهي وتسأل نفسك ما الذي أضيف إلى نفسي في الصيام الكبير ما الذي سأستسه روحيا من الصيام الكبير فالصيام الكبير درب نفسك على بعض الخضائر الأساسية يعني درب نفسك على فضيلة الوداع على فضيلة الفدو على طبيلة العطاء على طبيلة الدقة قل انا هدرب نفسك كبير على الدقة الدقة في الالفاظ الدقة في البعاني الدقة في البواعيد الدقة في المعاملة كل حال الدقة في اداب الحديث زي انت لو مرنت نفسك اصدام كبير على اداب الحديث تبقى تماما تخرج بسيدة قويسة لان يا في, في اداب الحديث درجة نفسك على احترام الاخرين الصوم الكبير درجة نفسك على ضبط النفس في الصوم الكبير اجعل الصوم الكبير فترة روحية ليك وليكن كذلك للصلاة القبيبون